بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يرشد والنهاي إذا تجلى وما خلق الذكر والأوثا إن سعيكم لشدة فأم أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنهما إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذعتكم نارا تلظى لا يسلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وَنَسْنُدُنَّ نَمُحَلَّ أَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى